وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا تطعهما الى يرجعكم فانبئكم بما كنتم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 وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فتنة النَّاسِ மினிம اللَّهِ விலகி جَاءَ ஜன மோரோக்கலய கூலய ஜன மூரோக்கலய கூன் معكم اوليس الله بعلم بما في صدور العالمين மனு வலயமீ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا جُن بِحَامِلِينَ الْمِنْخَطَايَا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ وَإِذْ يَحْمِلُنَا أَسْقَاهُمْ وَأَسْقَاهُمْ وَلَمْ يَسْأَلُونَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلقد أنسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذناهم مطفوفا وهم